سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfirhu innahu kana tawwabaa.